غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدية والقلايد.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 يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسوؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدلكم عف الله عنها والله غني حليم قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين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 وإذا قيل لهم تعالى ولا ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبانا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون